أوراد رئيس القرني عظيم هذا أوراد قطب العارفين ورئيس العاشقين إمام الأبدال محبوب أولياء عاشق رسول الله كبرياء رئيس القرني قد تسلّاه سره بسم الله الرحمن الرحيم <سر> إلهي أنت ربي وأنا العبد وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت العزيز وأنا الذنين وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوين وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخايف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا ضعيف فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني برحمتك يا أرحم الرحيم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 وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا الليم وأنت المحسن وأنا المسي وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وآنا الحقير وأنت القمي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت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 وأنت الغني وأنا الفقير وأنت العي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم فأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب فأنت العظيم وأنا الحقيم فأنت القوي وأنا الضعيف فأنت المعطي وأنا السائل ve an amin miskin ve an mujib ve ya.